سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هولابطر فصورة إن أعطيناك الكوثر ذو ذلك الكوثر للجنة سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذو حنان هو ذلك الكوثر الظل في ذلك انحر ماذا وإنك كشرهن هذا النساء علينا جدا